لا تحسبن الذين يفرحون بما أتى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Vallahi mülkü the semat ve the ar. Vallahu ala kelli şeyin kadir. Inn fi xalq the semat ve the ar.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 كمن تدخل لنا رفقاً أخذيتَ، وما للظالمين من أنصار؟ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمن بربكم فأمننا.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 İnneka laa tukhli ful